بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله عليه وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله أحكب إلا وإنا آيات الطبان إيا الشن إلى آيات اللواتان إياس دير سورة الحقاف ترسيقه روحة الدميس إن الذين كوا قالوا إلي ربنا ربنا يا الله وإيا ثم استقاموا توسنا دي فلا خوف عليهم دو شوضما في المستقبل ولاهم يحزنون من مروون في الماضي. هؤلاء قواس أصحاب الجنة. جنة الذات خالدين فيها وكفاري. ما هي أبو واري أو جنة اللوجلي جزآن على المرن ترتيب. بما لقى لقاب المر يكأنه يعمل الكو عمل فن. ووالسيناء. وانقدر دار النوى ان أمر كسي نيد. الإنسان الذات كوجودها بوالد هي لبدي سواله إحسانه الصم أن يحسن إحسانه وي hamalad way u reesatay way xambaartay ummu huyadi ku rahan mashaqo iyo dhib wadaacdu way ku rahan mashaqo iyo dhib wuxu hamluhu ur ku jirkiisa 30 sano iyo saddex bilood hatta ilaa balag markuu gaaray ashuda wuxuu ogeysi quu balaga 40 sano sanadna 4 sano u gaaray أنا أشكر إنا مكسر النعمة كالنعمة هذه. التي تين نعمةي العمت على ياعدين نعمة يسوع. أنا قام كعلي وإن شيء. وعلى والديه لبدي دي والد عظن نعمة يسوع. وأنا عمل إنا عبر فل قالوا يقول الآمي صالح أن عمل هناك سنتبذه أثرادك طاي. وأسليح لي إيو وناج في درية عرور طاي. إني أنا قطبت إليك وانطهبك هنا. وإني من المسلمين المسلمين تكمل طاي ayadu Beni Adam bani aadamku waxay ku amrayeen in ay waalidkooda garan haqo yada markay u markay talib أو أه أما ينخامله يعني يجي نوتشي نيان أيدي أيدي أيدي مفروض سوقيه سن أغلل الحمل عثمان بن عفان خليفك أها يا جبادي واحد لشيء لح بلاط بكل شيء نكيبه عثمان بن من قبلنا إذا واحد لشيء حاس هو waaytiyadi waxan isaga aheen oo itaabtay ma jiro wuxuu ku xukumeey rajmigu ku xukumaa walisi qaaday Cali ibn Abi Talib bawoyiga wuxuu lix se ei cyclesi som tuọti. 高 conclusionsa pois pääthan kutsua kbiesenäHHHen. Sanoitus ses eí eivät äiti samaariua. Ed tullet halua ju astuusta emistaa uut домаlaralaisilla k intendeksi jenrii. Ob silik графat hiv Mae haddii sideed urka ku wadana sidaas oo kale haddii lix urka ku wadana afar ilaa tartan baynuu jiray marka waxay dhig qolada mutafalsifiinta illa amarkul والدك ينوح إحسان فله إنسان كوجود عن أمة قاد بايده بكر صديق أبو بكر صديق خردي الله عنه يسول صديقته بنتيرة هي النبي يقول لبعث بنتيرة يا شام أوض ص أوض أنا محمد بن عبد الله الليلة، وحبي ولا هو النبي بود إنك هاسي. نما النبي أهين جد كم هو صفار إسحان بودي. إسحان تقدمي سنة وحص فريسه بمشيرو. أو بكرسي دي خالك هاسي إسلامه ما دوخا قب بيرتاعي. اللي ويل جيسا عثمان أبو قحافة. عثمان بن عامر بن عامر بنو كعب بن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 umulidiisina mashaqay kala kulantay soddon bilood bay maray urka ku wada iyo mar inuu jiso u aha marku xoogiisii gaaray oo afar sano uu joogo yu markaa liisa ku cuntay amrana أفرس السنووي وحق ماشى أقول رئيسه ونعمدي قال سيبو كل شكري وحان كل درد دارنا الإنسان الضد كجبيهان بوالديه اللي بده سوا والد إحسان الأصل ما فل حملت هوي أوريستي وجد واكن عليه سلطة السلام إحسان كقفه أبيه هو جدي أفر ما لو تصدق به جدي أفر ما لو تصدق به جدي هوي ورئيستي. أمه يدي كرهان سما شقاء والعباء قدرها وهو ويدج ويدا جيسوي أموشاي كرهان سما شقاء وحمله أوركيسي وفصاله قرنتيسون ثلاثون شهر وصدن بلود انتان انو صورة قال ايان لغرب حتى اذا بلغ مركو قاد اشده حوكيسي او بلغ مركو قاد اربعين سنة افرطان سنة مركاسو أصير لباللاب انو أصير لباللابا قال وحوري ربي ربي ايو أو إجو إلهامي يعني إجوه هنوني وي. أنا أشكر إنا أن كل شغريه نعمتك النعمة هذا الله ته النعمة دي العمت هذا النعمة س علي إيوه وعلى والديه أبايه وياذي هذا والله هذا إذا بإله النعمة النعمة ذا وكل شغري وامح فلا يوي وأنا عمل إنا العمل فلا الصالح العمل هناك ثن ترده أخرال لك تاعي اللي عملك هناك ثن لي ii hagaajii fiiduurii ta'ruurtaydo no qaar baariina oo wanaagsan ii gaadhig inni anigu toobto ilay u toobaa keenay toobaa keenka waqti walba waa من iska rabaa way inni marka aayadu isku soo xooriyo insaanka waxaa lagu la balamay waalidkiini wuxuu xisan falo gaar markan insaan ka qaar ka fiicani waxay dhahayaan in caasul waalidinka ahayn ducadan ku ducaysanaya waalidkiiba u ducay waalidkiina loo ducayaa la sabax waalidka way loo duceyo waay sadaqada loo bixiyo waxa weeye ee imam shafiic uu xulayahay حتى صلاد دادوا يأكله يا والدك يأكله مركه وحالقه وهذا وحدت كله قلب الله بيني يا والد هذو حساب فلان مركه يوين هذانا ما شيء كوجوا عمل فلان وناتجاوزه ونكسره واقتناه فينا عن سيئات مهما طال في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة جنات أصحاب تين كم النقاية الله الصدق انتهى منك كتير وعد الصدق وابالنقاط خنقة مرك الله ذان سو ميش سوقي ومش كتير الذي بالنقاط كي كانوا يهاي يعجونك والله يبه والله والذكوري نعم ماذا ألس هي كل شكر ذا دعائس والد كي يجب الدعائس الله وحى عمل فلان سدى أوقف عمر بنو راقب لابوي وحى لو يح ما الدين بنو راق <تصفيق> مرك عمرك مرك إلا أقبله إلى فضل جيسه عمل كأن ير أوقف بنالجاء أقبله سيات كأن إم بدم بالجاء نافه هذات مو من نبات هاي وين مرك يرجع نوفك من نقاية وين أفكانوا عاسي لو واحد ولايك كواسي الذين كوي نتقبله أنو كأقبله أنا بحق هذا ما شيء كيس عمله عمل فلان وإن التجاوز وأنو كسر مسيك فينا عن سنياتي محمن في أصحاب الجنة ما أصحاب الجنة جلاد أصحاب هذه كمديهن بركدين بجا سقائر تادو كبايركها سقائر الله ونا في الدو كبارتا اوخدا رااد با سغايرتي لوودو دبا سلا دمر کو ویسیسنو واخ لوو خي دم بيحاي وجيغو کو سمييه بييوو راعي قعمها سدو كان لغا سدو قال فضل ي زياده اجري يو نقم الى فضل يسوي قال كو يدي لوالديي لبدي سي واليد او هذا الحنكي يروح بقولكوي والذي كقال كوي الوالدين اللي بده سواي ده اوف في لك هما حمام بعدين سقنا تي أتعذاني ني موحد إيه بلنقادي ساند إيه شيء غسان أنا خرج إللي صوب حنطين والحل قد القرون وقرنيال كين عتين من قبلهرتين واصوب حين ونخيرن وهم اللي والنا يسقي ثاني ويضل بيان الله إلهنا سبحانه وتعالى وعليه ويلك ورهوج آمين الله ما inna wa'dallahi الله balin qadki suxuqun xaq weeye fiqulu wuxuudhi ma ما waxani ma ما saadirul awalina ku wi hore shay ka baralaydoodi moye walaalko ka khabarkay ka hor waaniki waalid uu xisaab falay ee allehisa ku kalsoonaan kan wa'aati labadiisi waalid bu ku yaguna allah bay bari ilahu nooso hanu iyo xalay war qablamay war alla ya qiyaamadaasume haq oo alla balan qaaday wa haq markaas u dhidhi war wa wa أن نخرج إلا إصاب بحيثنا وقد خلطت أيتكتا القرون القرنية من قبل هرتي أيتكتا وهما لبدوا أن يستغيثان اللحة. الله الله برهيان إله الناس وعنونا إليهين وإلا كورهوهو آمن والقيامة ضرهم إن وعد الله الله بلنقاتك سحق وحقه وفا يقول سونا له ما هذا وحنا تيغيثان ماها إلا أصادر الأولين كوي هراء شيئك برهي دوديمه شيئك برهي ماتقان وشئك عريره أولئك كواسي الذين ولايكذا سخبرك يا والذين المبتدئين ولايكذا سخبرك يا ولايكواس الذين كوايد حقكوا كواجب عليهم دشودا القول قوي العذاب كواجب في أمم من مع أمدن أمضاك فربضنا كهري أمضاه سقط خلت أكثر من قبل يجهر سقط من الجن يولي سيا إنهم أمضاه سي خاصين وحي خاسرين كواخس عري ولكل مد والباحوسون عليه أو كفي عني يكحون درجات درجوجين مما قد تر عملوا اعمال فلين وليوفيهم ان هو وفين اعمالهم عمل قاد وهم الله يظلمون لا ظلم ما كو نو عاصا اي والدك وفلكما افل وفدوا هذاكن افتنن عادق قوي افبال ويدي وي والدك كين ما وخن ادي بلن قاديسان امسا قرنتو وخ لا سو عليا جيرين يغنا الله هود بريا ولي يحيين قيامته وا حق اسنا و ديه وا شيء كبرلي ولا كوا يحققوا كو يحقوا عليهم القول قول العذاب في أمام مع أمام امضه كله وقد خلت من قبلهم توتقه من الجن والانس كواسل المديح وعاقي وي انهم يهم كانوا وحين خاسرين كو خساير ملي وددي حقا قد كليخدين ولكل درجات تاع علمات قار وحيليه العذاب راداب قال له العذاب كا دجل لكن عام ما كفى عنه خلق غودن روح في عني روح درج له ويكل <تسجيل> الدوينه ولكل كل أركو عوسنا درجات ودرجين مما عملو واحد عمل في الدرج كي واحد في السماء كي واحد السماء واليوافيهم الله وهو في أعمالهم عمل قاضي ومن يقنا الله يظلمونا لظلم ماي ويوما معلم نبيه أُشَكَّ بالي ذاد كه يعرض الله صوب الذين كوي كفروك على وبي على نار النار الله صوب أنديجو نار ثمينة لكيه يقال لهم خالودي أذهبتم واتم ما ضيباتكم وحناك سناء في حياتكم سيكون قرر ميساتين أدنوا يا إقابناي وستطناعتم برحمة جدا في هذا الضيبات كي كيف أدنوا بكارساتين فاليوم ما 3 توجدون وحالي دكو أبار عذاب الهوني دولي عذاب كيسي عذاب واحد الى بسبب ما شي سببت كنتم بعض هذه تستقبلون كوا كبرة بسبب كونكم مستقبلين في الأرض بغير الحق وغير شرع وما كنتم من هذا تفصقونكم وفاسخين في wale ta qiyamah bala da sheek bala galadi iyo naariba isku soo banaanaan oo wuxu dhixaya jireen xisaabti oo dhaway soo way galidi kaliya ka saa waxaa ku shaqaysateen soo dhameysateen awlba adduunka soo raaxaysateen ee sidaa ku tala gala awd ba soo xuteen umar ibn khattab andu. anhu waxa la wixii wanaagsan ka shinkii wanaagsan iyo heeli iyo solay wax walba waa heli karaa boo laa xukun ka yaabna hin liidaado adduunka diba iyo daybaadki ku soo dhamaysatay taa san ka yaabna hin boo marka qamandi waxa iska coon jiray waxa soo dha kuma shaqulahay marka loo jeedo adduunka lagu raaxaysan karo وإنه ندر وناكسن قدر وناكسن قالوا إنه حلالي مركل راح هذا أدونك قفكم منك العبادة أقول سنة يا وحبيبي لم يسول ويوما مال بل هذا الشيء الذين كوي كفروا قالوا على نار النار الله بندق ويشخصه بنانا نيا يقال الله مخلود هي أذهبتم وأتكسي سين في حياتكم نلش ندو يا يا اللي كورها حسيني يأدونها كورنا ميستين واصمتاعتم ما أنت تجون وحيدكوا أبال مرن عذاب الهوني عذاب كيد للي جاءها عذاب كي واحد ليني بسبب ما شيء سببته عذاب كاليدكوا أبال مرن كنتم معذرين تفسقونه كوكب رف في الأرض للكها بغير الحجر درر يا وما شيء كنتم معذرين تفسقونه كوفاسقون سوي كونكوا فاسقينه وتكرها وذكر باله ذي النبي قبل ذات كوشين أخاه عاد في عاد ولال خادها النبي لعيوت بن عبد الله بن الرباح إذ وقسى أنذر أودق القوم وتلك بالحقاف ماشأ أحقاف لإلههم وقد خلقت وين تقتاي أن لور من بين يديه رشي ومن خلفه رسول بدلاً وكهريشود الدقنين كاني يا رسول كذا ميشود الدقنين رسول ولي بحكم الدق أن لا تعبدواه عابدنا إلا الله أعلم إنني أنا أخاف عليكم وحان إذن كبقي عذاب يوم مالي عذاب يوم كاسو عظيم وين يوم كو عذاب كده يصدرعي يكوية قالوا وحيدا هذين أجيتنا ما وحد نولاتما لتافيكنا إنه نقل ليحسوا عن آلهتنا إلهيها يكا فاتنا نولكال بما تعيدنا وحد نولها جبي ونوبا كنت سيكون تعدادتا من السادقين وكوهر انتو شيئا أخاف مشل أخاف اللقاء هان جمع الحقف وين أضحوامري ينكر يارك دولك بعاتك وابعاتك بورنا مجدار سيستر ويركوسكو سينيا هاي هو هريه هالقلعة وريج بعاتك ويكوسكو سينيا حف الموت إلى عمان إنتو بداحيسوي يماشى نكت الله ماشى فيه عبد الله بن الرباح أفرت النبي عربته يكمدها هود بنو عبد الله بن الرباح يص nabii نبي sali iyo nabii ila muhammad iyo shuaib arabtii qafta intay magacooda inay soo gaadhayeen inta saa'arabaayeen marka dad waaweyn bay ahaayeen meeshaas marka waxaa ku dhacay dhibaato ku dhici doonta marka nabiga uga sheekey ba laydi dadka oo soo hordhigti ay dadku u wana qaataan nabigoodii وذكر حسبا لذي أخاه عادل إننا جاهدوا لين الصهر دقي أقوم مر كان قريش النبي قال له شوكتي يلا الصهر دقي وذكر حسبا عادل بس عاد نكه ولا القوله ولا نصب للدين ما هين إذ وقت أنذره ودق قومه تلقي بالأحقاف ماشى أحقاف العين أو شحر أقتاذا أو بدأ على سنين عذا كطاله حتى لما وقد خلد وين تقتئن لود الجنينه من بين يديه سجهرتي من خلفه رسوله رواه سوقه ريس بعد دكتي رسول خدم بيسان ويد جاي محي داهدين رسول شاس ألا تعبدوها عابدنا إلا الله أعلم وين أنا وأخاف عليكم تشي نوحان وربقي عذاب يوم المالين عذابك عديم نوين عديم تاسو عذابك إنسفال وجد جاي عذاب وين مرك مالين تو وين تو وحيكو وين تو ده ده واحد ناعي قالوا محي أجيتنا موحد نوالت به لتافكنا إنا نقلل عن آلهتنا إلهيها يجي فاتنا أن ولكال بما تعدنا وحد نوب الله قال يسون شيجي سلكالي إن كنت عذابهاي من السادقين أقول أنت شيك بيكوني رهدي قال وحيدي إنما العلم علمك عند الله لا تيسوي ومرجدة أت شيجي سان إيه عذابك الله بأقولكيني لكن وأبلغكم أنو حان إذا جادسين ما كي أرسلت به الإلذري wa laakinnii andigu arakum waani idin arkaa qowmi qoomta jahiloon iska jahiliyeen oo waxba garaney wuxuu ku yiri nabigu oo waxa diray inaad idin oo wixii la idiin diray oo xaq ah aan is لا بقى حلكي سوين وكاسين مركي ذاين ورب روحه تيجي لك هالقالة وحيرين إنما العلم علم عند الله ألاك تيسوي وحاء تيجي صان مركو نعيه الله باؤ وبلغكم أنو حاني كلية ما به وحيل إلى دراين ولكنني أنو أراكم واني أركاق قوم قامينتين تجهلون الدقمه هذك جاهلين فلما رأوه مركي أركان ضروري عارضة شر حقك الصقة من مستقبل أوديتهم توقف الصقة قالوا حيدك هذا كان عارضاً تروي تر ترك تر سمتقاني ترك سداة وتر ما مودرنا وينودي ملكوا الله وحيد بل هو تري ما, ما كي ويستعجلتم أددل جثتين به الشيء خير ضبيل ويه في أحد ذاد عذاب العذاب فيها أليم وقول تدمرها لاجي أو بابين كل شيء شيء لك كله بامر ربي هذا ربي لا يورائن الاركين الى مسكن غري هود موي واحد ده لو ما ارك كذلك سدا سان نجي و ابال مرنا القوم قوم المجرمين وحيه الاوار با فدحد يا رب الله العرب العرب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 Tarvutaan mitä mitä on vaatia midun saapua. Mitä on dor tällä? Tunnetaan mitä on dor Abu Rugal lähti tästä, mutta siinä on kahdella. Abu Rugal on, että merkki tämä on tosaa päin. Meillä on merkki saa lukun takaan Abu Rugal. Jälleen tämä. Oi saapui merkki kääriu yhden. Yhden terbe halkeaa kesävästi. Oi edelleen. Robi muut waa badbaayl khulur malina arbaa lagu bilaabay sideed maalmo iyo toddobaheen ugu gees sida ugu socday marka meesha waxa ay noogu taala gurihiima dibaatada dadkii hore ku dhacday idinkuna qureesha iska ilaaliye waya waan nahnu inaguna waynaan iska ilaalinno intii nagu shukureyshi dadka waa la baabeynay intii ka dambeysay jihaad ba sharci ahaa laakin maxii baabeynta waxa loo galiyay cirro iyo cudur iyo olad iyo avar iyo loo galiyo maxii choc barke inaguna markaynu diinteena sidaba malaayeen taruuxay ku dhimanayso maxaa keenay way garan la yihin waa uqubo oo xagga alle ka dhacday ku dhacday way meeshan caaridanta waxaan garanayaa marka arda ahayn caaruta ah ilaa macallimintii waxa ilmu badan jiri haddii macallimiin dhalinyaro waxa taqaan inoo waxayse baadiy aad joognaa ruux caarada ma هارود أما مسجوب صبغ يعان لقدر وارك وقول ودله ولا اللي ذاع <تصفيق> صعبه <صفيق> ها مركب على مين تديه وإسكري ياسي تير مرك عارضنا تواسدأ و ما عار عارضي ماها مرك أركان عارضنا شرف أو مستقبل أوديتي ترجو دي كسر صلا هذا كان عارضنا شرف ويا مبدون النودي وخا ايدو كوسو سocdaay maaha caarida idiin diye maaki way saajatu bi istaj bal huwa bal huwa kasim maaha sobiidiin diye maaki way saajatum addadaj sitaam bi sara khiihun dabil way fiha dhixdeed adabun adabiyan alimun mulima tudammiru halaagu baab'in kula shayn shay يجي واحدة دواء ولا لا سائل ولا مجيب الله فله كذلك صدعة ينجي وابالمر إن ألقاهم قوم المجرمين عدم إليش ولا قد في عدوان ما كانني ما كان أنت جعلني ويل في ما شيء إما كان لكم فيه أنا إذاك إذا ما كانن وجعلنا لهم سمعا araqti weeyaan iyo waafidatan aqli fama aqna kaga ma ku wadiiday bayatiillahi ilaahi aayatis waxa waxa ku dagay ma sheegay ku wa ku jaysays wan ma kan makaninka af soomaali hadii loo bedelo makanin yaani gacan taan u way ila ku xog badnaayeen way ila ka barwaaqo badnaayeen way ila ka taram badnaayeen waxaanan idinkasiina baaseen in bad ka kala dad caqliyana هذا wax maqli oo wax arki oo wax fahmi baa ah haddana ma cadaaliga markay ciqaabtu ku waajimto waxa soo dhana waxba شيء دحدي إما كان لكم أنان إذن مكانين فيه دحديس وجعلنا لهم يجوحانو يلا سمعا مقل يو أبصرن أركسي يو أفيدت عقلي فؤادك أصلهم وقلبها لكن هذا عقل بالوتشيذا فما أغناك هجما في اللانين وكمديقن عنهم عقاد سمعهم مقل قاد ولا أبصرهم أرجاله ولا أفيدتهم عقل قاضية تلاظودي من شيء وحببكم ما ترين إذ وقت كانوا أي أهادن يتجدونك وديد بأيات الله إله عزيز waxaa qad waxaa ku dagay bihim iyaga maashaygii kaanu ay saaasiyuna bihi koo ku jaysay sawirka dacabka la sheegay xagu jilaayay daday walaqad ahlakna xeeq hagan waxaa ka hadramuud riaad baaka oo reesabaaka hagan waxaa ka ah salaxii qura qowmi lud baaka iyo و mid dhun wal baalak baak horeksan ummadilla laaga wal dhun wal kaga wareegsan warumadaas soo dun wal lahalagee waanan u cadaynay sharcigi waan u cadaynay way waato sida ku wareeray in ما حولكم وحه هنريهنا ومن القرآن مقالون وصرفنا وان عضينا الآيات آياته بانو عضيني لعلهم يرجعون سئ قطها وبكينا قصة النقضاء الله في عليهم <تصفيق> الذين من دون الله الغير كه قربانا بل عن ويكال ويبوئي hala wu ulad wa wa hayi wa anan ku yaalla sokadi wax loo dhowaado oo laaabudo ka samayseen ilaibaadada allah loogu dhowaada ugu tiri waayeen buu الذين كويت خذوا عيسميسين من دون الله إلا غيرك قربانا دوان شو أي عيسميسين أولياء كنكتين إلهة إلى هي كنكتين بل ضلوا إلى هي ويكلوا من عنو حجود ويبيعون ماله كعام وذلك إلهي السميس قاسي وذلك إلهي السميس قاسي إفكم بنته دي وين يوم ما شيء كامن يفترن كوي بنت أبوه تي وعن إلى يلاقيه وهو حطر ما معناه هو حال جو وخان الله هنا داد عابد وخلا والله سبحانه وتعالى